الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى